بسم الله الرحمن الرحيم ايها العاشقون والعاشقات ايها العاشقون والعاشقات ما هو العلاج من هذا ما هو العلاج من هذا العلاج سهل ميسور لكنه يحتاج الى جزم واصرار اول العلاج ان تعلم انه لا اختيار لك في اطباق بصرك نعم لاختيار لا لك هل تنظر ام لا تنظر بل يجب عليك ان تصرف بصرك فورا فالله يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور واطراق البصر باب من ابواب النار واتق النار التي اعدت للكافرين صريان مجاهده النفس لترك هذا الفعل المحرم وصرف النفس عن التفكير فيه وان تتذكر ما يبغضك في هذا المعشوق قال عبد الله بن مسعود اذا اعجبت احدكم امراه فليتذكر, فليتذكر مناتها يعني يتذكر رائحة الفم الكريهة والغائض والبول ويتذكر قيئها الذي يملأ فمها ومخاطها الذي يقدر أنفها ويتخيل حالها لو أصابها جدري أو جدام واعلم أن الشيطان يزيل لك المعشوق وإن كان قبيحا ذكر أن أحد الشعراء كان فاسقا ما جناه فكان اذا اراد ان يفعل بامراه فاحشه دعاها الى نفسه فان ابت هددها بان ينشئ فيها شعرا يهجوها به تسير به الركبان فدعا يوما امراه الى فاحشه فابت عليه فلما هددها بذلك اظهرت له الموافقه وقالت له انا اتيك في مكان كذا وكذا لكني امراه استحيه فلا تشعل لنا سراجا ولا تحدثني قال نعم فلما اقبل الليل وذهب الرجل الى ذلك المكان ذهبت هذه المراه الى زوجة هذا الشاعر واخبرتها بالقصة وقالت اذهبي انت اليه فذهبت زوجته اليه ثم دخلت عليه في هذه الدار المظلمه ثم لما انتهى منها قالت له يا فلان اما عرفتني انا فلان فقال لها اعوذ بالله ما اقبحك في الحلال وانذتك في الحرام ما اقبحك في الحلال وانذتك في الحرام وذكر ابن الجوزي في المواعظ ان شابا فقيرا كان بائعا يتجول في الطرقات مر ذات يوم لبيت فاطلت امراه وسالته عن بضاعته فاخبرها فطلبت منه ان يدخل لترى بضاعته فلما دخل اغلقت الباب ثم دعته الى الفاحشه فصاحبها قالت له والله ان لم تفعل ما اريده منك صرخت فيحضر الناس فاقول لهم هذا الشاب افتح مع ريه داري فما ينتظرك بعدها الا القتل او السجن فخوفها بالله فلم تنزجر فلما راى ذلك منها قال لها اريد الخلاء قالت نعم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 يُسَمُّ مِنْهُ رَائِحَةُ الْمِسْكِ حَتَّى مَا وَمَنْ يُطْلَقُ فِي الْغِرِّ لَا يُفْقَدُ هُدِيَ إِلَى صَاعِصِرِ مُتَقِيمٍ وَكَذَلِكَ مِنَ الْعِلَاجِ والاقبال على الله تعالى ومصاحبه الصالحين وتقويه العلاقه بالله بالاكثار من قراءه القران والمحافظه على صلاه الوتر وحضور مجالس الذكر وقد قال الله تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع بك وبصره الذي يبصر بك ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ومن العلاج الابتعاد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 الابتعاد عن المثيرات من الافلام والصور الفاتنه والقصص والروايات التي تذكرك بالعشق والغرامه ومن العلاج ادامه ذكر الله على جميع الاحوال في الصباح والمساء وعند النوم ومن العلاج مفارقه البلاد المحبوب والسفر الى بلد اخر فان البعيد عن العين بعيد عن القلب وان كان المحبوب زميلا في مدرسه او كليه او وظيفه تبحث عن مكان اخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن تفرما لا يقع عنه ما هو وما هو ومن العلاج ملء وقت الفراغ بالنافع المفيد ومن العلاج الزواج فانه الطريق الشرعي لحمايه الفطره ونشر الفضيله ولا تقل لا اريد الا خلانا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اعجبت احدكم امراه فلياتي اهله فان معها مثل الذي معها انتبه وانتبه وننبه هنا الى ان تقصير احد الزوجين في حق الاخر وعدم مشاركته في عواطفه يجعله يبحث عن بديل فيبدا الرجل يتطلع الى من يفرغ فيه عواطفه وتبدا المراه تميل مع كل من يتلطف معها او يلين لها الكلام وتطن النار التي اعدت للكافرين تبدا حياه جديده من هذه الساعه قبل ان تقوم قيامتك وجهنم قد سعرت والابلال قد نصبت والزبانيه قد عدت وانت تبكي وتقول كيف كنت اتتبع الشهوات واواتع الملذات قد غرني فيما مضى شبابي وجمال سيارتي وحيابي وقد عظمت كربتك وذهبت قوتك آه اذا زلت يوم القيامه القدم وارتفع البكاء وطال الندم والله لو علمت ما وراءك لما ضحكت ولا اكثرت البكا قد حفت الجنه بالمكاره والنار بالذي النفوس تشتهى وان عمل سيئا فاستغفري وتب الى الله بدارا يغفري وبادرا بالتوبه النصوح قبل احتضار وانتزاع الروح اسال الله تعالى ان يخلص محبتنا له وفيه عز وجل وان يعيدنا جميعا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وان يجعل حبنا له سبحانه فوق كل حب وطاعتنا له فوق كل طاعه وان يجعلنا ممن يتبعون الحق اذا تبين لنا اخي المسلم احرص على نشر هذه الماده فالدال على الخير كفاعله قدمت لكم هذه الماده من موقع مذكّر الاسلامي www.wazker.net